لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي علين وما دراك ما عليون كتاب مرطوم يشهده المقربون إن فِي وُجُوهِهِمْ نضْرَةُ النَّعِيمِ يَصْطَفُونَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ خِتَامُهُ مِسْكٌ وَفِي ذَلِكَ فَلَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ من عينا يشرب مِنْ تَسْنِيمٍ عَيْنَي الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكين وإذا رأواهم قالوا يَومَ الذي نَامَنوا مِنَ الكُفَّادِ يبحكون على الأراك يظُرون هل سُِبَ الكُفَّ مَا كانَوا يصعون